والالكُرُون إِذذ أَطُم قَدل مُس كَقافونَ فيِي الأأَّ تَ خَافونَ أيَ تَخَب طَفَق فَأَوَاكُمْ وَأَن يَدْقُون بين الصُّرهِ ورزقكم من طيباتٍ لعنكم تشكرون لَمْ يُؤْمِنْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا اُذْرُ بِكَمَّنْ لَدَيْنَا كَفَوْلِي يُبِتُكَ أَوْ يَقْتُلُ I've فأمطر على One man